بسم الله لا ما نسمع شيخ شفع صوتك اسمعون لا ما نسمع شفع صوتك جدا ولا شوف قارئ آخر شفع صوتك قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قرب قرب قرب Kata Sheikhul Islam Muhammad ibnul Wahab ibn Sulaiman al-Tamimi, rahimahullah, di kitab Tauhid, bab "Manjehdah sesuatu daripada Asma' dan Sifat", dan kata Allah Taala, "Wahm yakfurna bila Rahmani" ayat. Dan di siri Buhari, kata Ali, "Habithu nasi bila mereka tahu, mereka mahu mengkorbankan Allah dan Rasul-Nya." Dan Abu Razzaq, bercakap dengan Ma'mar, dengan Abu Baas, dengan Abu Anahu raa rajaan. Ia terfaham semasa mendengar hadis tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sifat istinjaran untuk itu. Dia berkata, "Apa yang mereka lakukan? Mereka mendapatkan kebenaran di hadapan seorang yang bijaksana dan kekeliruan di hadapan seorang yang tidak bijaksana." Ia berakhir. Dan apabila saya mendengar Rasulullah Sallallahu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هده أما بعد عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات عقده لبيان وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته الأبواب الماضية كلها في توحيد الربوبية والألوهية وفي الأخص توحيد الألوهية فعقد هذا الباب ليبين أن من أنواع التوحيد التي يجب الإيمان بها كذلك توحيد الأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات فقال رحمه الله باب من جحد شيئا من الأسماء الصفات أي أنه من جحده فهذا ليس بمؤمن أن جحد الأسماء والصفات ليس من الإيمان لذلك يقول نعيم بن حماد رحمه الله تعالى شيخ البخاري نعيم بن حماد شيخ البخاري قال من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر ومن شب الله بخلقه فقد كفر من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر ومن شب الله بخلقه فقد كفر توحيد الأسماء والصفات تعريفه كما هو معلوم لديكم إثباتوا ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات ونفيوا ما نفاه الله عن نفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحييف وخلاصة توحيد الأسماء والصفات أنه مبني على ثلاثة أسس أنه مبني على ثلاثة أسس أساس الأول الإثبات فنثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات والأساس الثاني النفي فننفي ما نفاه الله عن نفسه وننفي عنه الشبيهة والمثيلة والندة والنظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية هل صفات الله عز وجل لها كيف؟ نعم لها كيف لكن لكن لا نعلم هذه الكيفية علمها عند الله توحيد الأسماء والصفات يجب البعد فيه عن أربعة محاذير ويجمعها محذور خامس يجب البعد فيه أن كم محذور أربعة فيجمعها خامس المحذور الأول التحريف وتغيير الكلمة لفظا أو معنى مثل لما يقول استوى استولى أو يقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى يقول وكلم الله تحريف ليصرف صفة الكلام عن الله عز وجل والمحذور الثاني التعطيل وهو إما تعطيل كلي أو تعطيل جزئي والكل هو تعطيل الجهمية عطل الله عن جميع أسمائه وصفاته أو تعطيل جزئي وهو تعطيل المعتزله، حيث عطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته وأثبتوا أسماءه إثباتا مجوفا لا فائدة منه فقالوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر ويدخل فيه تعطيل الأشاعر والما وغيرهم حيث أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض والمحذور الثالث والتمثيل والتمثيل إثبات مثيل لله عز وجل أو إثبات شبيه لله كأن يقول الممثل أو المشبه يد الله كيدي أو نزوله كنزول وهذا تشبيه الرافضة في القديم تبعه هشام بن الحكم والجواليقي وغيرهم أما الرافضة في الحديث فهم على عقيدة الاعتزال لذلك ابن القيب ابن تيمية رحمه الله لما ألف الرد على الراضة ما عنوان الكتاب من يعرفه كاملا آه تعرفه هذا السنة في الرد على الراضة القدرية سماهم معتزلة قدرية ومعتزلة طيب المحذور الرابع التكييف والتكييف كأن يقول يد الله كيفيتها كذا وكذا أو أن الله استوى بكيفية يحكيها هو والتكيف لا يمكن الوصول إليه الكيف لا يمكن الوصول إليه لذلك نهى السلف عن السؤال عن الصفات بكيف لماذا لا يمكن الوصول إلى الكيف ذلك عبر السلف فقالوا قطع ماذا الطمع يعني ما في مجال قطع الطمع عن إدراك الكيفية لماذا لا يمكن إدراك الكيفية كيف نعرف كيفية الشيء بثلاثة طرق معرفة كيفية الشيء تكون بثلاثة طرق الطريق الأول بالنظر إليه هل هذا متحقق في صفات الله يعلم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا طريقة الثانية في النظر إلى مثيله أو شبيهه هذا الكأس لما أقول لك صف لي هذا الكأس كيف تصفه كيفية صفاته الطريق الأولى بماذا نظر إلى الكأس طريقة الثانية تأتي بكأس آخر مثيل له فتقول صفاته مثل صفات هذا الكأس هذا منتفن في صفات الله أيضا ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا الطريقة الثالثة في خبر الصادق يأتيك صادق تثق, فيه تثق به فيقول لك أنا رأيت الكأس وصفته كذا وكذا فتقبل خبره هل جاءنا في القرآن والسنة كيفية الصفة لم يأتي. يعني انقطعت السبل ولا من انقطعت انقطعت السبل فعلى هذا نقطع الطمع عن إدراك الكيفية ويجمع هذه المحاذير الأربع الإلحاد وهو الخامس والإلحاد معناه الميل عما يجب اعتقاده في أسماء الله وآياته وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون فالميل عن يجب اعتقاده في الأسماء والصفات إلحاد ويدخل في الإلحاد ما سبق من المحاذير الأربعة التعطيل إلحاد تحريف الحاد، التمثيل الحاد، التكييف الحاد. ومن أمثلة الإلحاد أيضا تسمية الله بما لم يسم به نفسه، مثل تسمية النصارى له بالاب أو الفلسفة له بالعلة الفاعلة. ومن الإلحاد أيضا الاشتقاق من أسماء الله للأصنام وللآلهة مثل العزة من العزيز واللات من الله على قوله والحديث عن الأسماء الصفات يطول وكثير وأفضل من كتب في قواعده من المعاصرين الشيخ بن رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلع كنا شرحناها في دورة مضت عندكم هنا لعلكم تجدون تسجيلاتها ذكر قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن سمى الله عز وجل انكار اسم الرحمن كفر لهذه الصفة فقال ما قال وهم ينكرون الرحمن قال وهم يكفرون بالرحمن كفار قريش كانوا يقولون من الرحمن نحن لا نؤمن بالرحمن كما ثبت في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمر فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل أما بسم الله فنعرفها أما الرحمن الرحيم فلا ندري ما هي فأنكروا الرحمن الرحيم ولكن قالوا اكتب باسمك اللهم لكن نبه ابن كثير رحمه الله تعالى أن هؤلاء الكفار قريش ينكرون اسم الرحمن جهودا وعنادا لكن في قلوبهم يعرفون هذا الاسم لأنه ورد في أشعار بعض أهل الجاهلية ذكر الله بسم الرحمن ألا قضب الرحمن ربي يمينها وقال الآخر وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق إذن هم يعرفون الرحمن أو ما يعرفونه إذن لما قالوا وهم يكفرون بالرحمن هذا كفر ماذا جهود وعناد كما قال الله عز وجل عن قوم فرعون لما أنكروا وجود الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو ذكر حديث البخاري قول علي رضي الله تعالى عنه أحدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله واللفظ الذي في البخاري أتحبون أن يكذب الله ورسوله بدل أتريدون وهذا بوّب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا كراهية ألا يفهموا يعني بعض مسائل دقائق العلم لا تحدث بها الناس العوام قد ينكرونها ولا يعرفونها وهذا راجع إلى فقه الداعي والعالم بما يحتاجه الناس وما لا يحتاجونه ونحوه قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث أو من حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم. ومعنى هذا معنى أثر علي وأثر ابن مسعود أن على الواعظ وعلى العالم والمحدث أن يذكر الناس بالألفاظ والأسلوب الذي يفهمونه ذكرهم بالألفاظ والأساليب التي يفهمونها وتقرب المسألة إليهم وهذا ليس على إطلاقه أدم التحديث بكل ما لا يفهمونه لأن العوام كثير من المسائل أصلا لا لا يفهمونها وبعضهم ينكر أشياء معلومة من الدين بالضرورة من العقائد واعتاد على الشرك فليس معنى هذا أننا لا نحدثه بالتوحيد حتى لا يزيد نفورا إنما المقصود من هذا الأثر وأثر علي أنك توصل إليهم المعلومة بأسلوب لا يورثهم ردها بعض الناس يأتي مثلا إلى والده وعنده شيء من القبورية وكذا كيف يمكر عليه يقول أنت مشرك أنت هذا كفر إنما يستخدم ماذا الأسلوب يا أبتي لما تعبد ما لا يعني كيف كان الأنبياء يدعون أقوامه يستخدم الأسلوب حتى لا ينفر وإزداد نفورا أو كما قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كل هذه معاني متقاربة فإذن لا يترك الناس تحدثهم، لا يترك العالم تحدث الناس بأمور لا يفهمونها وإنما يحدثهم بأسلوب يوصل إليهم المعلومة بالطريقة التي لا يمكرون ولا يردون لذلك قال روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس معمر ابن راشد الأزدي رزاق صاحب المصنف معمر بن راشد العزدي وابن طاوس هو عبد الله بن طاوس بن كيسان وأبوه طاوس بن كيسان من الكبار التابعين وابن عباس وهذا اسناد صحيح رجاله ثقات أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم استنكارا لذلك فقال ابن عباس ما فرقوا هؤلاء ما فرق يعني ما خوفوا هؤلاء لماذا يخافون عند ذكر آيات الصفات يجدون رقة عند محكمه رقة يعني يجدون خشوع عند محكمه لكن عندما تأتي الآيات التي لا يفهمونها يهلكون فيردونها وينكرونها ويهلكون عند عنده متشابه بالإنكار والرد فالواجب على العبد أن يعمل القرآن كله على أنه محكم يجب الإيمان به وهذا دليل على جواز ذكر آيات الصفات عند العوام ابن عباس أنكر على هذا الذي خاف من ذكر الآيات ولم ينكر على من سمع أو سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آيات الله وصفاته ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك وهذا الإنكار قلنا إنكاروا ماذا جحود فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن إذن خلاصة الباب أنه يجب الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات فكل ما أثبته الله نفسه يجب الإيمان به وكل ما نفاه الله نفسه يجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى مع الابتعاد عن المحاذير التي ذكرناها في توحيد الأسماء والصفات نعم قرأ الشرح ارفع صوتك قال الشيخ قال الشيخ العلام عبد الرحمن بن ناصر السعدي في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات أصل الإيمان وقاعدته التي ينبني عليها هو الإيمان بالله وأبي أسمائه وصفاته وكلما قوي علم العبد بذلك وإيمانه به وتعبد لله بذلك قوي توحيده فإذا علم أن الله متوحد بصفات الكمال متفرد بالعظمة والجلال والجمال ليس له في كماله مثيل أوجب جبله ذلك أن يعرف ويتحقق أنه هو الإله الحق وأن إلهية ما سواه باطلة فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فقد أتى بما يناقض التوحيد وينافيه، وذلك من شعب الكفر. هنا يشير رحمه الله تعالى إلى بعد إشارته إلى أن من أصول الإيمان توحيد الأسماء والصفات. أشار إلى مسألتين مهمتين. مسألة الأولى وهي أن على العبد أن يتعبد الله بالأسماء والصفات. أن يتعبد الله بأسمائه وصفاته يقول ابن القيم رحمه الله كل اسم من أسماء الله له عبودية خاصة كيف نعبد الله بأسمائه وصفاته لما تؤمن أن الله سميع يورثك ذلك عبودية وهي البعد عن قول المعاصي حتى لا يسمعك الله لما تعلم أن الله غفور تتعبد الله بماذا؟ بالتوبة والرجوع لما تعلم أن الله شديد العقاب تتعبد الله بماذا؟ بالخوف والرجاء بعد عن المعاصي لما تتعبد أو تعلم أن الله بصير يرث كذلك عبودية الله. يعني تقع في اماكن معاصف يراك الله فيها يراك الله فيها هكذا كل اسم له عبودية خاصة والمسألة الثانية التي أشار إليها أن من حقق توحيد الأسماء والصفات يلزمه إفراد الله عز وجل بالعبادة هذه من العلاقة بين أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات مستلزم لتوحيد الألوهية كما قال الله عز وجل في قصة يوسف قال لأصحاب السجن أرباب متفرقون خير أم أم الله أم الله الواحد القهار أي أن من كان واحدا وقهارا فإنه يلزمك أن تفرده بالعبادة وهكذا لما نفى العبادة عن العجل قال أولم يروا أنه لا يكلمهم إذن المتكلم يلزمك أن تعتقد أنه الله سبحانه وتعالى الله إله الذي هو أي أن الله متصف بصفة الكلام على وجه الكمال حقيقة سبحانه وتعالى وهكذا كله لذلك تجد في القرآن كثيرا ما يختم الله عز وجل آيات التوحيد بأسمائه وصفاته ويذكر أسماءه وصفاته في في الأمر بالتوحيد كما في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم هذا كله أسماء وصفات مثبتة ومنفية استلزم من إثباتك لها ونفيك ما نفى الله عن نفسه إفراد الله بالألوهية نعم أكمل تقرأ. تقرأ صوتك عالي استبدل جاك الله خير بسم الله باب ده. قول الله تعالى أكثر أكثر باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله الآية قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وقال ابن كتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا وقال ابو العباس بعد حديث الزيت ابن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عباد مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال بعد السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونهو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير نعم جاء شيخ الإسلام بهذا الباب باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أراد به الحث على الاعتراف بنعمة الله وشكره أراد به الحث على الاعتراف بنعمة الله وشكره وما تضمنه هنا من المسائل مر معنا في باب سابق وهو في الاعتراف بنعمة الله وذلك في حديث زيد بن خالد الجهني لما مستسقى بالأنواء فهنا هذا الباب عام كل نعمة يعني في باب الاستسقاء الانواء في نعمة المطر على الخصوص اما هنا ففي كل نعمة فاذا عدم الاعتراف بنعمة الله هو من خلق الكافرين لذلك قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون إذن هذا ليس بصفة أهل الإسلام إنما هو صفة الكفار وأهل الجاهلية وذكر قول مجاهد هو قول الرجل هذا مالي السلف تنبه أن السلف في التفسير هذا من قواعد التفسير أنهم أحيانا يفسرون الآية ببعض أفرادها ولا يقصدون الحصر إنما من باب التوضيح أو لأهمية هذا المثال فهنا مثل بعدم الاعتراف بنعمة الله تر عدم الاعتراف بنعمة الله وجحدها بابها واسع والفاظها كثير لكن من هذا ما ذكره مجاهد وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي فإذا قاله تكبرا وعدم اعتراف بنعمة الله وعدم نسبة هذا المال للمنعم وإنما نسبه لعبائه كما قال فرعون قارون ماذا قال قارون إنما أوتيته على علم عندي وكما قال الثلاثة قصتهم الأقرع والأبرص أهل الأقرع والأبرص قالوا هذا ورثناه كابرا عن كابر الذي يجحد نعمة الله سبحانه وتعالى تزول عنه النعم تزول عنه النعم ولئن شكرتم لأزيدنكم وأعظم مثال لزوال النعم عن عن غير الشاكرين قصة هؤلاء الثلاثة الأقرع والأبرص أما الأعمى فقد شكر الله وأدى الحق الواجب عليه فثبت الله عليه النعمة أما الأولان فقد أزال الله عز وجل عنهم النعمة بسبب جحدها ومن الأمثلة أيضا ما قاله عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا فنسب النعمة لفلان لم يذكره على أنه سبب ظاهر حقيقي ثابت وإنما نسب هذه النعمة لغير الله وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا فنسهبوا هذه النعم لآلهتهم فعلى المؤمن أن يخالفهم لأن هذا قول الكافر والله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن سبحانه وتعالى فمن الله فعلى العبد أن ينسب النعم لله عز وجل كما مر معنا في شكر النعم كم ركن آه ما هي قلها أحسنت شكر اللسان شكر القلب يثني على الله ويحمده ويشكره نعم ثالث العمل بالطاعة العمل بها بطاعة الله سبحانه وتعالى ثم قال وقال أبو العباس أبو العباس هنا شيخ الإسلام بن تيمية كنيته أبو العباس وابن تيمية له يعني يطلق عليه إطلاقات يعرفها أهل العلم حيانا يقولون أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية هكذا بعد حديث زيد بن خالد ومر معنا حديث زيد بن خالد في باب ماذا استسقاء بالأنواة وأن الله قال أصبح من عبادي قال وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم الله سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره مثل ما ذكرنا أنثلة ذلك قارون وأصحاب الأقرع والأبرص ويشرك به قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة يعني أنهم أبحروا في السفينة فما غرقوا ولا حصل لهم شيء قالوا نسبوا هذه النعمة وصولهم بأمان إلى الريح ما قالوا فضل الله ونعمته ومن الأسباب أن الريح طيبة نسبوه مباشرة إلى الريح أو الملاح حادق حادق يعني ذكي ويعرف يقود الفلك السفينة وهذا مثل ما يحصل لإنسان سلامه من يعني في طريق أو كذا يقول هذا لأن يعني الكفرات أو التواير طيبة جديدة سيارة جديدة هذه أسباب يجب أن يضيف النعمة لمن لله سبحانه وتعالى ولا بأس بعد ذلك بذكر الأسباب أن يقول مثلا لولا الله ثم كذا وكذا إلى هنا ينتهي حاذقا إلى كلمة حاذقا ينتهي كلام ابن ابنتين هنا ينتهي كلام ابن ابنتين وهذا موجود في المجلد الثامن من الفتاوى جلد الثامن صفحة ثلاثة وثلاثين جلد الثامن صفحة ثلاثة وثلاثين وقال بعده شيخ الله ولهذا قرن الشكر بالتوحيد وفائدة قال الشيخ حسن بعد هذا الكلام الشكر مقرون بماذا بالتوحيد في الفاتحة وغيرها فاتحة أولها شكر الحمد لله رب العالمين هذا شكر وأوسطها توحيد إياك نعبد وإياك نستعين هذا من فوائد الفاتحة أن الشكر والحمد مقرون بماذا بالتوحيد فأن من لا يشكر الله يعترف بنعمه عنده نقص في التوحيد وكذلك في الخطب المشروعة خطبة الحاجة ليس فيها أولا الحمد ثم في وسطها وأشهد أن لا إله لله قرن الشكر بماذا بالتوحيد قال وكذلك الخطب المشروعة لابد فيها من تحميد وتوحيد قال وهذان هما ركن في كل خطاب في كل خطاب تبدأ الحمد لله رب العالمين فتشهد بالحمد وتذكر الربوبية والألوهية لله سبحانه وتعالى قال ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير كثير من الناس عندهم ألفاظ يصرفون بها النعمة عن الله عز وجل فينبغي التفطن في إضافة النعم لله ومن هنا ذكر أهل العلم تفصيلا في قوله لولا لولا فيها تفصيل كلمة لولا لولا فلان لولا السيارة لولا كذا فيها تفصيل الأول إن أراد بها الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا فهذا لا بأس به إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا فهذا لا بأس به جائز ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل ما ينسب هذه النعمة إليه لكن يخبر الخبر من الذي خفف عنه العذاب هو نبينا عليه الصلاة والسلام يعني شفاعة وإكراما للنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل عمها بيطال كما رواه مسلم وكما ابن القيم في قصيدته الميمية ليست النونية الميمية وهي أقصر من النونية لما ذكر الصحابة قال ولولا هم كاد التميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم يعني لولا الصحابة رضي الله تعالى عنه لفسدت هذه الأرض هم الذين من باب الخبر أنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين الثاني إن أراد كونه سبب أراد كونه سببا فهذا ينقسم ثلاثة أقسام السبب ينقسم ثلاثة أقسام أولا سبب خفي لا تأثير له سبب خفي لا تأثير له لا تأثير له يعني في الشرع ولا في الواقع فهذا شرك أكبر شرك أكبر مثل أن يقول لولا الصنم لحصل لنا كذا لولا الولي لولا الميت لولا المقبور حصل لنا كذا السبب غير ظاهر خفي ولا تأثير أصلا له ولا ينفع ولا يضر فما أضافه إليه إلا لاعتقاد أنه ينفع ويضر فهذا كفر أكبر الثاني أن يضيفه إلى سبب ظاهر أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكنه لم يثبت أنه سبب لا شرعا ولا حسا لم يثبت أنه سبب لا شرعا ولا حسا وهذا شرك أصغر شرك أصغر مثل التمائم والاستقاب الأنواع مر معنا على النوع الشرك الأصغر هي ليست هي ظاهرة لكنها ليست بسبب أو هي سبب ظاهر لكنها لم يثبت أنها سبب لا شرع ولا عقل. ولا حس ولا تجربة وضع عندك قاعدة كل سبب أثبت وهو ليس بسبب لا في الشرع ولا في الحس يكون شرك أصغر إن اعتقد أنه سبب أما إذا اعتقد أنه فاعل في نفسه فهذا يلتقي إلى شرك الأكبر لكن اعتقد أن هذا الأمر سبب لكنه سبب لم يثبت كونه سببا لا في الشرع ولا في الحس فيكون هنا شرك أصغر لأنه يؤدي إلى الشرك الأكبر النوع الثالث أن يضيفه لسبب صحيح ثابت شرعا أو حسا أن يضيفه لسبب صحيح ثابت شرعا أو حسا فهذا جائز بشرط جائز بشرط وهو أن يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه وأن يتناسى المنعم وأن يتناسى المنع يعتقد أنه سبب لكنه لا يؤثر بنفسه ولا يتناسى بهذا الأسلوب إنعام الله شكره بالقول والعمل الشرح قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الواجب على الخلق Izadat, i.azafatul Niam, ilahul Allah, qaulan, wa atirafa, kama t Qaddam. Wabidalikayatimut Tuhud. Faman ankar Niamul Allah bikalbihi, walisanah, fadalikah kafir. Laysabaghu min min al Dini shay. Uman aqir bikalbihi an Niam, kullha min Allah wujudah. Wahwa bilisanhi tara tan yudifuhailahul Allah, watara tan yudifuhailahilafse, wa amal, wa ilasaiqayir. Kama huajarin alal Sinatikafirin min al فهذا يجب على العبد ان يتوب منه وان لا يضيف النعم الا الى مو الى الى مولاها نعم مولاها ويجاهد نفسه على ذلك ولا يتحقق الايمان الا بضافه النعم الى الله قولا واذرافا فان الشكر الذي هو راس الايمان مبني على ثلاثه اركان هذه اركان الشكر نعم اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه وعلى غيره والتحدث بها والثناء على الله بها والاستعانة بها على طاعة المنعم وعبادته والله أعلم. نعم. قرأ المسائل فيه مسائل. الأولى تفسير معرفة النعمة وانكارها. الثانية معرفة أن هذا جار على على السنة كثير. الثالثة بسمية هذا الكلام إنكار للنعمة الرابعة اجتماع الضدين في القلب الضدين معناه المعرفة والإنكار يعني أنه يعرف أن هذا من الله ثم أنكره بلسانه فهنا اجتمع الضدان لذلك كان العبد أحيانا يجتمع فيه خصال شعب الكفر وشعب الإيمان شعب الكفر مقصود بها الكفر الأصغر فهذه الفائدة الرابعة فيها الرد على الخوارج الذين يقولون لا يجتمع الكفر والإيمان في قلب العبد أنهم لا يرون الكفر إلا كفر أكبر لا كفرا أكبر نعم. باب باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أنداد وأنتم تعلمون قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لا تانا ولولا البط في الدار لا تان وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشيد وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به الشرك رواه بن أبي حاتب وأن عمر, عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف وعن, وعن من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن وعن عمر نعم الصواب وعن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما نعم ورد في كتاب التوحيد عن عمر لكن نبه الشراح مثل الشيخ عبد الله بن سليمان أو سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد على أن هذا الحديث مروي عن ابن عمر وليس عمر فإضافه هنا ابن <تصفيق> نعم وعن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم وقال ابن وقال ابن مسعود La'an ahlifa billahi kathiba, ahabu ilayya min an ahlifa bighayrihi sadiqa. Wa'an huzaifata radiyallahu an, an rasulillah sallallahu alayhi wa sallamakal, La daqulu maa sha'allahu wa sha'afulan, wa'akin qulu maa sha'allahu thumma sha'afulan. Rawaahu Abu Dawud, bi sanadin sahih, wa ja'an an Ibrahim al-Nakhai, anahu yakrahu an yakula al-rajul, a'udhu billahi wabika. ويجوز ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان نعم بعد أن ذكر باب قوله تعالى تعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأشار إلى أن من أنكار نعمة الله عز وجل التحدث أو نسبتها إلى غير الله بدأ يذكر لك رحمه الله تعالى في هذا الباب والذي بعده جملة من الألفاظ الشركية وهما يسمى شرك الألفاظ شرك الألفاظ وهذا في الغالب شرك أصغر وذكر قوله تعالى فلا تجعلوا لله أنداد وأنتم تعلمون والند هنا في العبادة واستدل ابن عباس في هذه الآية على الشرك الأصغر وقوله وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا ند لله سبحانه وتعالى أنه متفرد بالربوبية يعني أنكم ما دمتم تعلمون أن الله له توحيد الربوبية يلزمكم ماذا ألا تجعل لله أندادا ومعاني هذا الباب سبق في الباب السابق هو الذي قبله وذكر قول ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل دبيب أي أثر النمل أخفى من أثر النمل على صفات سوداء أي صخرة صفات الصخرة الملساء على صخرة سوداء في ظلمة الليل يعني هذا أبلغ الخفاء خفاء عظيم وهذا قريب من قوله عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي وهو أن تقول ثم ذكر أمثلة هذه الأمثلة منها ما فيه الحلف بغير الله ومنها ما فيه التشريك بالواو كأن يقول ما شاء الله وشئت أو استخدام لولا في غير موضعها على الوجه المحرم إذا مثل ابن عباس بثلاثة أمثلة بالحليف بغير الله بالتشريك بالواو ما شاء الله وشئت لولا الله وفلا وباستخدام لولا في غير موضعه الصحيح قال هذا كله به شرك أي أنه من الشرك الأصغر وذكر حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وهذا فيه أن الحلف عباده وأنه لا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله لعن الله من حلف بغير الله وقال في الحديث الذي سيأتي لا تحلفوا بآبائكم أهل الجاهلية كانوا يحلفون بما يعظمون من الآباء والحياة والأبناء والشرف والعرض يحلفون بها فجاء الإسلام فحرم هذا الحلف وجعله من الشرك من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وهذا على الأصل أنه شرك أصغر لكن إذا حلف وهو يعتقد بالمحلوف به أنه يستحق نوع من أنواع العبادة أو تعظيم العبودية فينتقل إلى ماذا إذا شرك أكبر الاعتقاد يغير الشرك الأصغر إلى أكبر وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا وهذا فيه بيان أن الكفر أعظم من كبائر الذنوب الشرك أعظم من كبائر الذنوب فهنا قال لأن أحلف يمينا غموسا كاذبة أحب إلي أي أفضل من أن أحلف ماذا بغير الله ولو كنت صادقا طبعا ابن عباس لا يجوز الأول ابن مسعود لا يجوز الأول وإنما يبين لك خطورة الثاني فكلاهما يكرههما قوله أحب ليس معناه أنه يحب الأول وإنما معناه أن الثاني أعظم إثما وإنما معناه ماذا أن الثاني أعظم إثما وإلا فكلاهما يكرههما بن مسعود الحلف كاذبا لأنهم من كبائر الذنوب وإنما ليبين مرتبة وخطورة الشرك وذكر حديث حذيفة لا تقول ما شاء الله وشاء فلان هنا محرم بلفظ الواو وفلان لماذا لأن الواو يقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه الواو يقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان أو ما شاء الله وحده وهذا الحديث فيه الرد على الجبرية الذين ينفون المشيئة عن العباد هنا أثبت للعبد مشيئة أو لم يثبت أثبت للعبد مشيئة وشاء فلان ثم شاء فلان يعني له مشيئة إذن هو ليس بمجبر هو رد على الجبرية والجبرية هو اعتقاد الجهمية وهو قول أيضا الأشاعرة في الكسب أشاعرة جبرية لقيا أنهم قالوا بالكسب كسب العشائر. لكن قد يكون هذا الأسلوب من الشرك الأكبر متى؟ قد يقول الإنسان لولا الله ثم فلان. ويكون قوله هذا شرك أكبر. كيف؟ الآن قلنا إذا قال الرجل لولا الله وفلان أصبح شرك ماذا؟ أصغر. الواجب أن يقول لولا الله ثم فلان. لكن أحياناً يقول الإنسان لولا الله ثم فلان ويكون شرك أكبر. من يجيب؟ نعم، اسمك اسمك اسمك صفا، يلا يا صفا مثل الله أو أنه كان س ليس بسبب خفي ولا تأثير له مثل أن يقول حسنت جواب صحيح مثل أن يقول لولا الله ثم صاحب القبر ما شفيت مريضي هذا ما حكمه. شرك أكبر أنه اعتقد أن هذا ينفع ويضر من دون الله سبحانه وتعالى أو مع الله سبحانه وتعالى فهنا لا تنفع ثم إذن في لفظة ثم لابد أن يكون اعتقاده صحيح ولفظه صحيح لأن التوحيد لابد أن يكون في القلب واللسان والأعمال واضح يا جاء جاعن إبراهيم النخعي ومن التابعين أنه يكره ولفظته يكره عند السلف المتقدمين معرها التحريم وليس الكراهية عند الفقهاء المتأخرين قال أنه يكره أعوذ بالله وبك أن يحرمها ويجوز أن يقول بالله ثم بك وهنا استعاذة الاستعاذة عبادة وليست عبادة عبادة لكن الاستعاذة هنا أعوذ بالله ثم بك جائزة إذا كانت استعاذة من النوع الجائز تعرفون أن الاستعاذة أنواع ليس كذلك ما شروط الاستعاذة الجائزة يكون حيا حاضرا قادرا ليس كذلك فإذا يحمل قول إبراهيم النخعي في قوله يجوز أن تقول أعوذ بالله ثم بك إذا كنت ماذا قادرا وحاضرا وحيا أما الاستعاذة الشركية فلا يجوز أن تأتي بها ولو بلفظ ثم ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان نعم يقرأ الشرح قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى Bapu kawal Allah Ta'ala Fala taj'alu lillahi an-dada وأنتum ta'alamun At-tarjama tu sabaqa Ala kawalihi Ta'ala Wa min alnaas min yedtakhidu min djuni lillahi an-dada Al-Aya Yuksadu biha shirkul akbar Bi a yuj'al lillahi nidda ibadah wal-hub wal-hawfi Wal-rajaa wogairiha min al-ibadahat وهذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغر يعني أن هذا ترجمه ما سيأتي ما مرّ كان في الشرك الأكبر أكثر الأبواب ما سيأتي أكثره في الشرك شرك الألفاظ الشرك الأصغر نعم وهذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغر كالشرك في الألفاظ كالحلف بغير الله وقد بين الله وبين خلقه في الألفاظ كلوال الله وفلان وهذا بالله وبك وكإضافة الأشياء Wukugha l-gairillah. Kalaula haris, laatan lusus. Walaula doa, al-fulani lahak. Walaula hendak fulan, fil maksa fil fulani, lama hasil. Fakllu haaža yunafid tuhiy. Wal-wajib antutaf antutaf al-amor wukugha, wanafg al-asbab ila iradaillah, wa ila wa ila Allah ibtida'an. Wabkum agdalik mertabat al Fayakul lalalallah, thumakaza, la, la yaulam, la yaulam, an al asbab marfutaun bi kubailillahi wa qadri, فلا يتم توحيد العبد حتى لا يجعل لله ندا في قلبه وقوله وفعله. Nah, al bab ala dili? Qala babu ma jaa fi man lam yiqna bil halif billah, adzimni ugararillahi wa anhumaa. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليسدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن, رواه ابن ماجه بإسناد حسن نعم هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذا الباب باب ما جاء في من لم يقنع بالحليف بالله لأن جاء بهذا الباب لأن الاقتناع من تعظيم الله الاقتناع بالحرف بالله من تعظيم الله وعدمه فيه نقص تعظيم تعظيم الله فهذا الباب من كمال التوحيد هذا الباب من كمال التوحيد ذكر فيه حديث ابن عمر قال لا تحلفوا بآبائكم وهذا فيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يحلفون بالأباء فجاء الإسلام فنهى عنها وحرمها وقال من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى هذه الجملة فيها أمران مرتبط بعضهم بعضهما ببعض وبهذا الارتباط يزول الاشكال الذي سيرد ما هما الامر الامر الاول امر للحالف امر لمن للحالف امره بماذا بالصدق الحالف امره ان يصدق والثاني امر للمحلوف له أمره أن يرضى. أمره أن يرضى. إذا لا يكون الرضا عن الحلف إلا إذا علم أن الحالف في الأصل أنه ماذا صادق. إذا لو جاء شخص وقال أعرف إنسان كذاب فاجر وسارق ويحلف بالله هل أصدقه وأقول من حلف لنا بالله نرضى نقول لا لأنه ما طبق الأول رأيتم إذن هما مرتبطان فإذا عرف عنه الصدق هنا ينبغي علينا ماذا أن نرضى بحلفه نأخذه على ظاهره ونقبل حلفه وهذا من تعظيم الله يكون في هذه الحال من تعظيم الله سبحانه وتعالى وينطبق عليه أنه إن لم يرضى فهذا فليس من الله أي أنه ما عظم الله سبحانه وتعالى نعم نقرأ الشرح قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى باب من لم يقنع في الحلف بالله ويراد بهذا إذا توجهت, إذا, توجهت إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة إذن هذا الضابط الضابط ما هو؟ يكون معروف بالصدق ظاهره الخير والعدالة هنا يقع الرضا نعم ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلالهم يوجب عليك أن ترضى بالحلف بالله وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرضى إلا بالحلف بالطلاق أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات فهو داخل في الوعيد لأن ذلك سوء أدب وترك لتعظيم الله واستدراك على حكم الله ورسوله أما وأما من عرف منه الفجور والكذب وحلف وحلف على ما تيقن كذبه فيه فإنه لا يدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه نعم إذا عرف أنه كذاب هنا نرد حلفه ولا نقبله ولا يدخل في الوعيد في قوله من لم يرضى فليس من الله نعم وما من عرفا منه الفجور والكيد وحلف على ما تيقن كذبه فيه فانه لا يدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه وانه ليس في قلبه من تعظيم الله ما يتمن الناس الى يمينه فتعينا اخراج هذا النوع من الوعيد لان حالته متيقنه والله اعلم مسائل فيه مسائل الاولى النهي عن الحلف بالابا الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى الثالثة وعيد من لم يرضى, من لم يرضى. وكذلك يضاف إليها أمر الحالف بأن, بأن يصدق أمر الحالف بأن يصدق نعم بهذا نكتفي الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد يقول هل ثبت اسم النافع الضار النافع الضار ما ورد إلا في رواية الترمذي وهي من زيادة الوليد بن مسلم وهي زيادة مدرجة لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يثبت فيه دليل وإنما من أفعال الله عز وجل أنه ينفع ويضر ويقبض ويبسط هل يجوز لمن يقيم الصلاة رياء محبط العمل مواضح السؤال الرياء لا يجوز قلنا لكن لا يدفعك الخوف من الرياء إلى ترك العبادة لأن السلف يقولون أداء العبادة لغير الله رياء وتركها أيضا أيضا يدخل في طاعة الشيطان وعدم مجاهدة النفس، لكن على العبد أن يعود نفسه على مجاهدة نفسه في أداء العبادة وفي إخلاص النية تخلص نيتك لله سبحانه وتعالى تجاهد نفسك مثلا إنسان يكون مع مجموعة وهو معتاد على صلاة الليل فهذه الليلة الناس يعني لا يستطيع أن يختفي عنهم ولا يفارقهم فيقول هذه الليلة أترك الصلاة خوفاً من ماذا؟ من الريان نقول لهم خطأ بل يجب عليك يعني الأصل أنه تؤدي العبادة وتشتهد في باب الإخلاص لله عز وجل يقول السقوف المركبة خارج المسجد هل مصلي تحية المسجد تحتها إذا امتلأ المسجد أحواش المسجد ولا وما بعده يدخل في المسجد حدودها إذا امتلأ المسجد فتواصلت الصفوف يلحقوا بالمسجد. استغفر الله توب لي. ما حكم قول الرجل الحمد لله لولا فلان؟ لم يكن كذا قل لولا الله ثم فلا ولولا هنا مثل ما ذكرنا على التفصيل أرجع إلى التفصيل الذي ذكرناه. إذا حلف الحالف وأن نعرف أنه صادق هل واجب لنا أن نصدقه نعم بناء على هذا الحديث خلاص استأخذه بظاهره إلا إذا قويت القراء جدا بأنه غيس صادق في في خصوصي هذا الكذب هذا خصوصي هذا الحلف فهنا يرجع إلى القضاء. يسأل عن السعدي هل هو بالفتح أو بالكسر يعني تختلف عباراته العلماء لكن ما يعرف بالضبط مكتوب هنا السعدي بالفتح والله أعلم شاهد أنه مشهور الإمام الصحابة هل كلهم بالجنة ثبتت صحبته في الجنة الصحابة هل يجوز المزاح للمدرس في درسه؟ هذا سأل المدرس. طبعا يجوز المزاح النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع أصحابه لكن لا يقول إلا حقاً هذا لا بأس به. لكن ليس مقصود الإفراط بالمزح وإنما الباب فيه يعني جائز يقول وجدت حديث الدعاء للأولاد أعيذكما بكلمات الله التامة وفي لفظ آخر وجدت نعوذ بكلمات الله التامة الصواب من هذين اللفظين هذا يرجع إلى من تعيذه أعيذكما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيذ من الحسن والحسين اثنين فإذا عندك ولدين تقول أعيذكما ولد واحد أعيذك بكلمات الله التامة أو أنت تستعيذ نعوذ بكلمات الله التامة بحسب القائل أزاكم الله خير